أتيت إليك أتيت إلى الرب أتيت إليك يا رب العباد بإخلاسي وذلي والفراد وها أنا واقف بالباب آباكي زمانا ما بلغت به مراد أتيت, أتيت إليك يا رب العبادي بإفلاسي وذلي وانفرادي, وانفرادي وها أنا واقف بالباب أبكي, أبكي زمانا ما بلغت به مرادي زمانا ما بلغت به مرادي عفون يبلغن الأمان حساه فقد بعده الطريق وقل لذادي حساه عفون يبلغن فقد بعده الطريق وقل لذادي حساه وما لي حيلته وما لي حيله الا رجائي منك على المداح حسن اعتقادي منك على المداح حسن اعتقادي ايدي تضيق لك يا رب العبادي ولني وذلي وانغاري بالباب ابكي زمانا ما بلغت به مرادي زمانا ما بلغت به مرادي ولو اقصيتني وقطعت حبالي وبالباب وحق كلام عن الودادي ولو أقصيتني وقطعت حاباني وحقك لا أحول عن الوداد منك أنواري وحبي منك ربي طهر قلبي يا إلهي أنا عبد يا إلهي أنت ربي منك أنواري Minkai rūbėtų ir kalbės, į į į